بسم الله الرحمن الرحيم طسير تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرَى الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآثرة هم إِنَّ إن الذين لا So... Mm-hmm. <laughs> إلا من ظلم ما حسنا بعده فإنني أقر رهين وأجزي لك كي تخرج بين تخرج بين I انم كن لكل شيء إن هذا هو المبين وحفر من الجن والانس والطير وارثنا اليما لا يحطي من from all them. Thank you. الله نهاية الله رب الناس قال سنور أقدقت من, من التابين إن ليلة لهم كمة ومعنهم فننظر ماذا يرجعون قالوا يا أيها الملد مني بل يجلي جساب كريم إننا I يَعْلَمُ أَعْلَمَتَهِ هذِهِ اللَّهُ وَكَذَلِكَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ لِنِسِيهِنَّ بِهَذِيَةٍ فَلَا ضَرَرٌ بِمَا يَعْبِرُونَ فَلَمْ يَجْعَلْنَ نمدون من من استقالت من بدون يا نَمُونَ بِجُنُودِ اللَّهِ بَدَلَهُنِهَا وَلَا لُقْحَرِيَانَ نَمُونَ مِنْ, من هَذِهِ يتكاد. أنا آتيك لي ما بلأي يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقر من, عنده. فلما راه من عنده قال هذا لربي ليجب ولي أشكر أم أشكر ومن شكر فإنما يشكر من نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نذكروا لها عاشها تهسدي أمكتون من الذين لا يجتدون فذلما جاءت في لها شداء عشف قالت كفا له وقلت من العلم وقصدها كانت تعرض من دون الله إِنَّهَا كانت من قوم كاثرين فينا لها دخل صرر فلما رأتها حسبت كل نججا عَنْ عن ساقيها قال لهم تصحن ما وعدن من ومن معك قال طالركم <تصفيق> من تجف الله تتلون وكان المبنة تسعة رضي يمسدون بالأرض ولا فَكَانَ عَاقِبَةَ الْمُكَذِّبِينَ أَنَّ الْمَأْوَى هُوَ النَّارُ وَقَدْ خَسِرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتِلْكَ The devil والدون لله وسلام على ذاته الذي نصطر You're the one who's <laughs> I'm gonna move the الذي جسّعون وإِنَّ رَبَكَ كَذَلِكَ فَصَلِّ عَلَى النَّاسِ وَلَهُنَّ أَكْثَرَ رَغْبَ لَهُمْ وَإِنَّ رَبَكَ كَيَعْلَمَ مَا تُكِنْ والوحرق الله في كتاب مبين إن هذا القرآن أكثر, أكثر, أكثر منهم فيه له العليم فتوكل على الله إن الله كافٌ لا يغتالون عليهم أخرج جلنا ذابه أخرج من ونحر من كل أمة فوجا من من يكذب بآلا فهم حتى لفضيله الدكتور محمد